بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا, الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤول 122-بأي ذنب قتلت 123-وإذا الصحف نشرت 124-وإذا السماء كشقت 125-وإذا الجحيم سعرت 126-وإذا الجنة أزلفت 127-علمت نفس ما أحضرت فلا 109. يوسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة, ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ أَمِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ